قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بتور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم